117. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين 118. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني قِيلَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ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 بلَلََّا جَأَسُ لَمَانَ قالَالَأَتُ مِ الدُّونَنِ بِمَالِم فَمَا أَتَان يَو اللهَّهُ خَيُ مَِّا أَتَكُمْ بلَلْأَنتُم بِهَذَتِكُمْ تَفْرَحُون 117. إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة, ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 118. قال يا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 117. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 118. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر 119. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه 110. ومن كفر فإن ربي غني كريم 111. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا 117. وقيل أهكذا عرسك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين 118. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين